الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد يقول المصنف رحمه الله وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند, هند وطلعت الشمس وقد مضى الكلام على هذا وكنت قد رأيت المثال مقلوبا ولهذا شرعت في بياني وجوب لحوق التاء للفعل الماضي أو للفعل أو للعامل الفاعل ويجوز قال ويجوز الوجهان إذا قوله رحمه الله كقامت هند قامت هند وطلعت الشمس أنا كنت كتبت والشمس طلعت وهذا التمثيل يريده النحويون لبيان متى تجب متى يجب لحاق التاء بالفعل واضح لكن نحرج في هذا سنعيد شرح الكلام وفق لترتيب كلام المصنف رحمه الله اذا قال مثل المصنف رحمه الله هنا قال وتلحقه علامة تانيث أي الفعل أو ما يقوم مقامه أما الفعل الماضي فتحققه تاء تاني في آ في آخره قائمة، وأما غيره فتحققه كذلك الوصف مثلاً تحققه في آخره كذلك، فنقول زيد زيد قائمة أمه زيد قائمة أمه تحقق تاء مربوطة قال وطلعت الشمس فمثلنا بهذين المثالين ل للتاء التي لحقت الفعل. فالتاء هنا لحقة الفعل قام لأن الفاعل مؤنث والتاء هنا لحقة الفعل طالع لأن الفاعل مؤنث هنا الفاعل مؤنث حقيقي وهنا الفاعل مؤنث مجازي ليس حقيقيا وقد مضى معنى الحقيقي وغير الحقيقي قال ويجوز وجهان يعني يجوز الوجهان أي الوجهين يقصد رحمه الله الجواب التاء إذا لحقت الفعل هذا اللحوق قد يكون واجبا وقد يكون جائزا هذا لحوق التاء للفعل او للعامل قد يكون واجبا وقد يكون جائزا يكون واجبا في يكون واجبا في حالين ويكون جائزا في اربع في اربع حالات في اربعه حالات قال ويجوز الوجهان يجوز الوجهان في مجازي التانيث الوجهان لحق التاء وعدم الحق تذكير الفعل وتانيث الفعل عندنا الفعل قام مثلا هذا قام وعندنا قامت هذا الفعل قامت لحقته التاء تاء التانيث التي تدل على تانيث الفعل الفاعل والفعل قام لم تلحقه تاء التانيث لم تلحقه تاء التانيث واضح الان اذا هذا الوجه الاول وهذا الوجه الثاني تذكير الفعل وجه وتانيث الفعل وجه يجوز الوجهان ما معنى يجوز الوجهان يعني يجوز تانيث الفعل وتذكيره حينما نقول تانيث الفعل يعني ان التاء قد لحقت الفعل وحينما نقول تذكير الفعل يعني ان التاء لم تلحق الفعل تانيث الفعل قامت تذكير الفعل قام واضح اذا فقال المصنف يجوز الوجهان ما اين يجوز الوجهان في مجازي التانيث الظاهر ما معنى هذا الكلام يعني يجوز ان تلحق الفعل التاء او ان تلحق التاء الفعل في ما يلي الحل الاولى في مجازي التانيث الظاهر ما معنى مجازي تأنيث ظاهر يعني أن يكون الفاعل مجازي تأنيث نكتب كلام مصنف مجازي تأنيث الظاهر مجازي تأنيث معناه أن يكون الفاعل مؤنثا تانيثا مجازيا وقد مضى معنى انه ما ليس له روح ومنهم من يقول ما ليس له فرد ما ليس له روح الظاهر معناه ليس مضمرا غير المضمر غير المضمر غير المضمر لان الفاعل اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون غير غير ظاهر مثلا قمتي هنا الفاعل مؤنث او مجل... مذكر او مؤنث مؤنث قمت اي انت الان هذا ممكن ان يكون حقيقي ممكن أن يكون مجازي لكنه ظاهر او مضمر أو مضمر, مضمر إذن هذا لا يدخل في هذا المثال او نقول مثلا الشمس طلعت اين الفاعل هنا مستتر تقديره هو واضح يعود على على الشمس لكن هو هنا الآن هل هو ظاهر أو مضمر مضمر إذا لا يدخل في هذه الحالة واضح الآن يعني أن يكون الفاعل مجازية التأنيث وهذا التأنيث ماذا وهذا الفاعل يكون كذلك ظاهرا ليس ليس مضمر يعني يشترط في, هذا... في هذه الحالة أمر الأمر الأول عفوا ان يكون الفاعل مجازي التانيث مجازي التانيث ماذا قال الظاهر شرحنا كلامه فقلنا مجازي التانيث اي ان يكون الفاعل مؤنثا تانيثا مجازيا هذا واضح نحو قد جاءتكم موعظه قد جاءتكم موعظه هنا اين الفاعل هو هو موعظه الفاعل هو هو موعظه الفاعل هو هو موعظته هل هو حقيقي تانث او مجازي تانث مجازي تانث ليس له روح واضح هل هو ظاهر او مضمر هو ظاهر إذن هنا يجوز في في الفعل الوجهة يجوز أن تلحقه التاء هذه الواردة هنا ويجوز أن... أن لا تلحقه فيجوز في غير القرآن أن نقول قد جاءكم موعظة في غير هذه الايه أن نقول قد جاءكم موعظة فنحذف هذه هذه التاء لماذا لأن الفاعل مجازي التأنيث وهو ظاهر هذه الحالة الحالة الأولى ان يكون مجازي التانيث وهو ظاهر نحو قوله تعالى قد جاءتكم موعظه من ربكم وفقد جاءكم لانه ورد دليل على هذا فقد فقد جاءكم بينت بينت هنا اين الفاعل بين هل هو حقيقي او مجازي مجازي هل هو ظاهر أو مضمر ظاهر كيف حال الفعل هنا أو الف... نعم الفعل هل هو مذكر أو مؤنث مذكر لم تلحقه التاء فيجوز هنا في غير القرآن أن نقول قد جاءتكم بيان إذا إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا وهو اسم ظاهر فيجوز في الفعل الوجهان أن تلحقه التاء هذا الوجه الأول وأن لا تلحقه التاء هذا الوجه الثاني واضح نعم إذا نمثل لهذه النمثل لهذه الحالة في أنتة من عندنا كل واحد يحظي المثال ويفكر البشين مباشرة مثال نبدأ من اليمين نردين أي مثال سلعة سلعة لا تفكر الشمس مثل عن الشمس ها طلعت الشمس ها الشمس غرب الشمس وطلع غربت الشمس غرب الشمس غرب الشمس وطلع هو غربت الشمس اغلقت النوافذ اغلقت النوافذ واغلق كان المثال فيه more example from the sake of the salute and… has a right in, when the people made it and put ارايتني مؤهد. الا ترى الاحياء ها ام دخل طالب دخل مؤنث الفاعل يكون مؤنث حقيقي آه. مجازي عفوا عندنا مؤنفه كثيره البينه الموعظه الرافعه ال... اللوحه الخشبه القيامه العباءة غسلت العباءه وغسل العباءة العباءه احسنت غسلت لا ولا شيء فعل نائب الفعل او احكم الفعل تفضل همم السبوره اذا نواصل اه. قال وفي الحاله الان ال... ال... ال... ال... الحاله الاولى مضت الحاله الثانيه قال وفي الحقيقي المنفصل في الحقيقي المنفصل يعني في الفاعل الحقيقي المنفصل المنفصل عن فعله من فوق نعبر عن هكذا ان يكون الفاعل حقيقي التانيث مفصولا عن فعله بغير الله فاصلا عن فعله بغير إلا سياتي هذا القيد في ابن الله ان يكون الفاعل حقيقي التامين لكن بينه وبين فعله فاصل لا يتصل بفعله يعني ليس مباشرا لفعله وانما فاصل بينه وبين وبين فعله نحو حضرت القاضيه امراه حضرت القاضيه امراه اين الفاعل امراه هنا الفاعل مؤنث حقيقي او مجازي حقيقي له روح الان امراه هذه الاصل ان الفعل هو حضر وأن تلحقه تاء تاء لكن فصل بينه وبين الفاعل بماذا بالمفعول به هذا هو الفاصل هنا Is the truth only? No, the truth is not only. So here هذا الشرط؟ فيجوز في الفعل هنا make تلحقه التاء ويجوز is necessary منه التاء. فيجوز truth نقول of the truth. ويجوز is نقول to بدون تاء truth out يجوز ماذا؟ يجوز الوجهان. طبعا say, The truth ماذا هو truth is a woman. We هو ماذا؟ هو الموافق للقصر وموافق للقياس لأن الفاعل مؤنث مؤنث الفعل لكن بما أن الفاصل يوجد بين الفعل والفاعل ماذا؟ حسون حذف التاء حسون حذف التاء ولم, ولم يقبض؟ يقضح نقول جازة أو حسنة حسنة من استعساد نعم من استعساد وهو حكم يعني كذا من ذلك أولى أن يقبح. كيف؟ من ذلك أولى أن لا لا لا عندنا حسن وأحسن from عندنا حسن وأحسن واضح أي سيأتي هذا مازيد بيان له في نعمة وبأس إذا حاضرة حاضرة القاضية إمرأت هنا جاز الوجهاء في أين؟ في الفعل حاضرة. يجوز أن تلحق التاء، ويجوز أن تحذف منه التاء. بعبارة أخرى، يجوز تأنيث الفعل، ويجوز تذكير الفعل. قال والمتصل في باب نعمة وبأسه. هنا قضية الانفصال هذا. هذا هنا انفصال. قضية الانفصال ليست هي قضية الانفصال في الضمائر، وقضية الاتصال ليست هي قضية الاتصال في الضمائر. نقول ضمير متصل. وفاعل متصل فاعل متصل يعني ياتي بعد الفعل مباشره وضمير متصل يعني يكون مع الفعل كلمه واحده حضرت هذا فاعل متصل فور اما فاعل متصل اول ضمير متصل هو فاعل هنا فاعل متصل يعني الفعل ثم الفاعل طيب هذه الحاله واضحه إذن عندنا يجوز هنا ااا فيما قاله المصنف رحمه الله في المثال الاول لاحظوا جيدا قد جاءتكم موعظه هنا موعظه هي الفاعل وهي مؤنث مجازي وهو اسم ظاهر وقد جاءكم بينه هنا بينه فاعل وهي مؤنث مجازي لكن لاحظوا هناك امر لم لا ادري ماذا اقول لكن هناك فاصل بين الفعل والفاعل وهو ماذا هو الضمير المفعول به الكاف فهنا يجوز أن نقول ان هذا ليس دليلا على على الحكم هذا المثال ليس دليلا على الحكم واضح هذا التمثيل هنا في الحقيقه الاولى اللي مثل لماذا لان قد جاءكم لاحظوا قد جاءكم قد جاءكم موعظات قد جاءتكم نعم قد جاءتكم هنا التاء لا نقول ان هنا موعظه مؤنث مجازي والفاعل آآ آآ وهو اسم ظاهر فجاز تانيث الفعل وجاز تذكيره يمكن أن نقول انه فصل بين الفعل والفاعل بماذا فصل بينهما بالفاء بالمفعول به بالكاف في كلا المثالين واحسن من هذا ان يقال وجمع الشمس والقمر جمع هذا فعل ماضي والشمس مؤنث حقيقي ها مجازي مؤنث مجازي وقد اتصل بماذا بالفعل مع هذا لم يؤنث الفعل لم يؤنث لم يؤنث الفعل هنا والله اعلم او نقول امثله من غير القران او من غير امثله اخرى يكون الفعل مباشر الفعل لماذا لانه قال في مجازيه تانيث الظاهر في مجازي تأنيث الظاهر مطلقة مجازي تأنيث الظاهر سواء كان متصلا بالفعل او منفصلا عن, عن الفعل أريد أن أقول أنه إذا جاز تأنيث الفعل مع الفاعل الحقيقي التأنيث وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِعْلِهِ بِفَاصِلٍ فَمِنْ بَابٍ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ تَذْكِيرُ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثُهُ وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَاعِلِهِ الْحَقِيقِيهِ تَأْنِيثُ راضح المسألة غير راضحة إذا كان هذا فاعل حقيقي إمرأة هنا وقد فُصِلَ بَيْنَه وَبَيْنَ الفِعْ فجاز تذكير الفعل وتأنيثه من باب اولى ان يجوز تذكير الفعل وتأنيثه وقد فصل بينه وبين فاعله والفاعل مؤامده مجازي فجاز التانيث واضح المساله الحمد لله اذا نواصل نعم لا ليس قصر. ليس قصر. هذا حكم المصنفات يجوز الوجهان يعني يجوز تأنيث والتطفير في الفعل إذا كان فاعل ماذا مؤنثا مجازيا ظاهرا لكنه مثل هنا مثل بمثال لا يوافق العباره عن مئة بالمئة لماذا لأن هنا الفاعل موعظة أو بينه في الأولى And the other one, the other one, the other one, the other one, the other one. But we asked that the fact is not true about the fact. مع is a gap. You understand? There is a gap. So, at least, what does the example mean? Does the fact اذن النواصم قال هو في بباب نعنا ومئزه كيف بغير الله سياتي سياتي سياتي قال والمتصل في باب نعمة وبئس المتصل يعني الفاعل أو يجوز التانيث وهو الحالة الثالثة في باب نعمة وبئس قال والمتصل في باب نعمة وبئس يعني يجوز تأنيث الفعل وتذكيره إذا كان الفعل نعمة وبئس لا يهم الفاعل إذا كان مؤنثا أو أو مذكرة. فيجوز أن تقول نعم الفتاة وبئسة الفتاة نعم الفتاة ونعمة الفتاة وبئسة الفتاة وبئسة الفتاة يجوز الوجهان واضح لماذا مع أن هنا الفاعل ماذا حقيقي وهنا الفاعل حقيقي. ولهذا كان الاولى أن ندرس متى يجب التأنيث ثم ندرس متى يجوز متى يجوز تأنيث. الأصل فيه مثل هذا أنه يجب التأنيث. لماذا؟ لأن الفاعل متصل بفعله وهو حقيقي التأنيث. فهنا لو لم يكن فعل نعمة وبأسا لا وجب تأنيث الفعل. لكن بما أن نعمة وبأسا جاز فيه تأنيث آه هو. آه بما أن الفعل هو نعمة وبئسة جاز الوجهان يعني في في باب نعمة وبئسة في باب نعمة وبئسة يجوز الوجهان يجوز ماذا تأنيث نعمة وبئسة ويجوز تذكير روهما يجوز أن تقول نعمة ويجوز أن تقول نعمة ولو كان الفاعل مؤنثا حقا واضح جميل لماذا لماذا لماذا الجذب جن هنا؟ لأن نعمة فاعلها أو في نحو النعمة الفتاة الفاعل هنا ال هنا ال الجنسية يعني تفيد العمر الجنسية تفيد العمر نعمة الفتاة أي فتاة يدخل جميع الفتيات في هذا ال واضح إلى هنا يدخل جميع الفتيات نعم الفتاه فبما ان المدح عم ماذا خف خف التانيث هنا وجاز وجاز الوجه هند نعمل فتاه هند ولهذا يقول بالمالف وفي نعم والحذف والحذف في نعم الفتاه استحسنوا لان قصد الجنس منه بين قصد الجنس هنا في ماذا في ال فتفيد ماذا تفيد العموم فحسنا ماذا حذف التاء في نعمة يا حسين نعمة نعمة الفتاة حسن عند النحويين نعمة الفتاة هند هذا عند النحويين ماذا حسن ونعمة الفتاة أحسن هند أحسن لماذا هذا حسن لأنه سمع بكثرة والحسن هو الجائز بكثرة هو الجائز بكثرة والأحسن هو الجائز بكثرة الموافق للقياس فهذا القياس وتأنيث القياس أن يؤنث الفعل فوافق القياس ووافق الكثرة واضح؟ والله أعلم إذن في نعم الفتاة وبئس الفتاة يجوز أن تقول نعم الفتاة هند ونعمة الفتاة هند يعني يجوز ماذا؟ الوجهان قال وفي الجمع قال نعم كيف لا يمكن أبدا لا يمكن أن يتقدم الفاعل على نعمه وبئس راضح الفاعل لا يتقدم على, على فعله ابدا لا في نعمه ولا في غير نعمه من فوق؟ يصبح مبتدأ. نعم يصبح مبتدا في هذه يجب يجب يتعرفها. يجب يتعرفها. لا تتصور ان تقول الفتاه نعمه تتوقع لكن نحن في نعمه يا رجل لا تخرجنا من نعمه وتاتينا بافعال اخرى باحكام اخرى نحن في نعمه أما ما الخدس يأتي ان شاء الله بعد قليل قال وفي الجمع نحو قالت الأعراب آمنا إلا جمعي التصحيح إلى هنا يتم الحكم أو هذه المسألة الرابعة قال وفي الجمع نحو قالت الأعراب آمنا لو توقفنا هنا لما وفقنا الله لكن بما قال إلا جمعي التصحيح فهنا نكون قد عدلنا معه لماذا؟ لانه قد يقرأ قائفة فيقول وفي الجمع فيدخل جمع التصحيح جمع التكسير كل جمع يدخلها وهذا لا يرده المصنف رحمه الله هذا ليس مراد المصنف انما مراده الجموع إلا جمع إلا جمع جمع التصحيح المذكر والمؤنث السالمات قال وفي الجمع نحو قالت العرب يعني في جمع التكسير في جمع ماذا؟ التكسير في جمع التكسير قال نحو قالت الاعراب قالت الاعراب الان الأعراب جمع ماذا جمع ماذا مفرده هو. ها الاعراب جمع ماذا اعرابي واضحان قالت الاعراب والعرب؟ العرب الاعراب ليست جمع عرب لأن العرب جمع ويسمى اسم جنس جمعي فهم العرب اسم جنس جمعي وهو الذي مفرده تلحقه الياء عرب عربي وقد مضى معنا في بداية النظم المثل هذا أما الاعراب فهو جمع أعرابي أعراب الأعراب جمع تكسير لأعرابي وهنا جمع تكسير يقول المصنف رحمه الله يجوز في فعله ماذا؟ الوجه قال الأعراب وقالت أن اعرب قال الاعراب وقالت أن أعراب كذلك يمكن ان تقول قال ها قال نسوه وقال نسوه في المدينه ويمكن ان نقول قال ها الهنود جمع ماذا جمع هند جمع تكسير هل يجوز ان نقول قال الهندات لا لانه جمع تصحيح وجمع تصحيح حكمه حكم وحكم حكم المفرد ها كذلك قال الزيود جمع زيد قالت قالت الزيود وقال الزيود يجوز الوجه لان الزيود جمع تفسير لزيد لكن هل يجوز ان نقول قالت الزي قالت الزيدون لا يجوز لأن الزيدون جمع تصحيح وحكم حكم زيد وزيد مفرد يجب تذكير الفعل معه إذن قالت الأعراب الأعراب جمع تكسير يجوز في الفعل ماذا؟ الوجهان قال وقالت واضح؟ قال إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما الآن إلى هنا مضت الاربعه الأول نعيدها باحتساب أن يكون الفاعل مجازي التأنيث وهو ظاهر فيجوز في الفعل الوجهان الثاني أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث وقد فصل بينه وبين فعله بغير إلا الثالث في باب نعمة وبئسة الرابع أن يكون الفاعل جمع تكسير واضح تحت الرابع تكتب تنبيه أو ملاحظة حكم جمعي تصحيح ما جمع التصحيح جمع المذكر السالم بين قوسين جمع المذكر السالم و ما جمع بالالف والتاء او جمع المؤنث السالم طرح حكمهما حكم جمع التصحيح حكم هذا هو الخبر حكم المفرد أو حكم مفردهما احسن حكم مفردهما فيجب التذكير في جمع المذكر السالم ويجب التأنيث في جمع المؤنث السالم باختصار فيجب التذكير يعني تذكير الفعل في جمع المذكر السالم ويجب تأنيث الفعل في جمع المؤنث السالم أو تقول يجب أن تلحق التاء الفعل إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم ويجب أن تنفص أو ولا يجوز أن تلحق التاء الفعل إذا كان الفاعل جمع مذكر سالم هذه المسألة الحد الواضحة كيف لا يوجد جمع only a word of God. No, there is something that is similar to the words. This is a sound, but it is a sound. What is it? It is a sound. It is a sound, but you don't forget the word of أوضات الألف أصلي فهم مجموع على فعل أوضايا أوضايات فهم هذا يشبه جمع التكريم جمع المؤنث سليم لكنه ليسه بدل كونك أسماء تشبه جمع التكسير يشبه جمع المذكر سالم إيش تبي عليه الشياطين هذا جمع تكسير جمع شيطان لكنه يشبه ماذا في النصف يشبه والجد يشبه جمع المؤنث ها جمع المذكر سالم وبتقي كثير من الناس يعرف شياطين يعرف جمع مذكر سالم قال رحمه الله اين نحن قال نحن قام الزيدون وقامت الهندات قام الزيدون هذا المثال قام الزيدون الزيدون هذا جمع تصحيح لزيد جمع تصحيح لزيد حكمه هذا جمع ذكر سالم إذن هو ماذا حكمه حكم المفرد حكم المفرد ماذا زيد حكمه ماذا ماذا عدم لحاق التالي الفعل فلا يجوز قامت الزيد وقامت الهندات الهندات جمع تصحيح لهند وهند مؤنث حقيقية التانيث فيجب تأنيث فعلها يجب تأنيث الفعل هنا وحكمه حكم المفرد واضح لا. ما هو ما هو هند انس المؤلف هو امس في بعض التكييفات ينظر الى الاصل الى ما استعمل ينظر الى ما استعمل بالفرض الى ما استعمل هل مستعمله في في الغالب للمؤنث هم ان كان مشتركا الله أعلم لكن في الغالب انيناه واين لك أن هند مذكر تبع عمر بن هند لعل نسب الى امه ها اقرا ترجمتها اولا لا هذا تاثير معنوي هنا تاثير لفظي في حمزه حمزة الحقوة، ها؟ السيرين، لكن هناك أسماء مشتركة، هذا لا هذا لا لا جدال فيه. لكن هل هند هي اسم مشترك بين المذكر والمؤنث؟ ها؟ لكن الله على هناك أسماء لاحظ هناك أسماء هي ل الرجال جعلها متأخروا للنساء، وهناك أسماء للنساء جعلها متأخروا للرجال. يعني المتأخرون منا نحن لا عبرة بلغتنا لغة الناس المستعملين عبرة بها الله المستعمل كم من فتاة جاءتها الأمر لا يتحق لأنه شبها في اسمها قال وإنما امتنع في النصر ما قام ما قامت إلا هند إذن ما قامت هذا العبارة ما قامت قامت قامت إلا هند لاحظوا جيدا هند هنا فاعل أو لا مؤنث حقيقي أو مجازي حقيقي أين فاعلها قام آه فعلها هذا هو الفعل قام الان الآن مر معنا أنه إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث وقد فصل بينه وبين الفعل ماذا؟ أنه يجوز الوجهان في الفعل التذكير والتأنيث لكن سبق التقييد بأن هذا الفاصل أن لا يكون إلا ان لا يكون الفاصل إلا أما في إلا فهناك حكم آخر في إلا إذا كان الفاصل هو إلا فيجب التذكير لا يجوز التأنيث ولا يمتنع التأنيث نعم، الأصل أصل، بما أن الفاعل هنا حقيقي تأنيث، وقد فصل بينه وبين فعله أنه يجوز ماذا؟ الوجهان، يجوز الوجهان، وهو الحاله الثانيه واضح؟ الحالة الثانية، لكن هنا إذا كان الفاصل هو إلا لا يجوز التانيث يمتنع التانيث يعني هنا التاء غير صحيح، يمتنع. يجب التذكير لماذا؟ قالوا لأن الفاعل هنا ليس هو هند في الحقيقة إنما هو محذوف إنما هو محذوب وهند بدل عنه كأنهم قالوا ما قام أحد إلا هند ما قام أحد إلا هند أين الفاعل؟ هو أحد وهند بدل منه فنفي القيام هنا عن هند أو عن الفاعل المحذوف الحقيقي عن الفاعل المحذوف الحقيقي هو المستثنى منه وهو المستثنى منه وهذا الاستثناء يسمى استثناء مفرغا بمعنى أن ما قبل إلا تفرغ في العمل فيما بعد فيما بعد الا وسياتي تفصيله ان شاء الله في بابي في باب الاستثناء فهنا قام هند هند في ماذا قامت والفعل هنا ماذا منفي فليست هي الفاعل في الحقيقة يعني في التامل ليس هو الفاعل وبالتالي هنا يجب التذكير لمراعاه للفاعل المحذوف الحقيقي الذي هو المذكر احد واضح هذا وهذه مسألة فيها نظر ليس محله الآن هو الفاعل نعم ظاهر هو الفاعل الإعراب اللفظي أو الظاهر اللفظ هو الفاعل ليس الآن عندنا المعنى وعندنا اللفظ لا يمكن أن نراعي المعنى دائما ولا يمكن أن نراعي اللفظ دائما لكن المعتبر في العموم هو ظاهر الالفاظ هذا هو الظاهر يعني في هذه الحاله هيند يعتبر نقول هو فاعل نقول هو فاعل لانه عندنا فعل وليس عندنا شيء اخر فلا بد ان يكون هيند هو الفاعل لا نقول هذا اذا قدرنا ان الفاعل محذوف يعتبر هيند هو بدل من الفعل لا نقدر هذا البدل لا بد من من المبدل منه ان فهم هذا لو ذكر هنا المستثمنون نقول ماذا بدل منه وستبدل هذه المساله في الاستثناء اشار اذا اذا كان الفاصل هو الا يجب التذكير لا يجوز التم يمتنع التعدي ولهذا قال المصنف وانما امتنع في النثر ما قامت الا هند لان الفاعل مذكر محذوف ان انتهينا انتهت المساله هذه واضح في النثر يعني لا هو في النثر لانه في الشعر يجوز ما يجوز في الشعر في النثر في الشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر بعض الاحكام عندنا عندنا الحكم واجب وضده ماذا الممنوع لا هذه مساله من باب الواجب او من باب الممنوع لا من باب الممنوع قال ويمتنع لاحظ ويمتنع وانما امتنع يعني يمتنع ان تلحق الفعل التاء ايه في النثر يجوز في عندنا ماذا بين الخروج كما في الفقه ماذا عندنا الحرام عندنا قد يباح الحرام في الرخصة في الضروره عندنا في الشعر ماذا الرخصة الرخصة في الشعر لماذا لان الشعر ينظم او ينظم على, على غير على غير النثر فهناك قيود في الشعر هذه القيود تبيح للشاعر ان يخرج عن هذا الممنوع لكن ليس كل خروج جائز ليس كل خروج جائز ليس كل خروج جائز وكل اضطراب جائز فهناك خروج حسن وهناك خروج طبيعي رخصة حسنه ورخصة طبيعه قال حذفه كحذف ماذا؟ لا، كحذف الفاعل لأن ماذا قال؟ لاحظوا جداً لأن الفاعل مذكر محذوف هذا هنا تعليل لهذه المسألة سبقاً وهو امتناع أن تلحق التاء الفعل إذا كان الفاصل بين الفاعل والفعل هو إلا لماذا؟ قال لأن الفاعل مذكر محذوف انتهى المسألة ما يتعلق بها الآن؟ ثم قال كحذفه. أي كحذف الفاعل إذن هذه هذا هذه ماذا؟ هذا مسألة أخرى. كنا نتحدث عن حكم التاء مع الفعل. عندنا حالة جائزة وحالة ممتنة. واضح؟ ثم شرع في بيان حالة في بيان ماذا؟ أحكام حذف أو متى يحذف الفاعل. لكن تبقى هناك مساله ماذا حاله وجوب لحوق التاء لم يتحدث عنها المصنف رحمه وجوب لحوق التاء لم يتحدث عنها المصنف رحمه الله فقبل الكلام عن حذف الفاعل قال كحذفه في نحو او اطعام في يوم ذي مصابه يتيما وقضي الامر واسمع بهم وابصر واضح Before the عن of الفاعل لا يليق the fact نترك هذه fact, التي يجب فيها لحوق to leave قد مضى معنا is لم نتحدث عن هذه do with كنت قد of the الماضي We have already been with ضمن تكلمنا عليها are not going to talk about this issue. And لا have already explained it الان يجب لحاق التاء او لحق التاء بالفعل او للفعل في في حاله الاولى ان يكون الفاعل حقيقيا التانيث لم يفصل بينه وبين تعلي فعله بفاصل يعني لا يوجد فاصل بينه فاعل حقيقي ثانيث والفعل الفعل ثم فاعل حقيقي ثانيث قامت هند خرجت عائشه واضح اذا عندنا فعل وفاعل قالت امراه العزيز امراه العزيز امراه حقيقه تانث هل فصل بينها وبين فعلها وبين... لا اذا ده يجب ان نقول قالت ولا يجوز ان نقول قال امراه هذه واضح هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه كذلك ليست التانية. الحاله الثانيه ان يكون الفاعل لا ضميرا مستترا ان يكون الفاعل ضميرا مستترا عائدا على مؤنث لا عائدا على مؤنث هنا بين قوسين سواء كان سواء كان المعود عليه حقيقي تأنيث او مجازي تأنيث لا يوم واضح لا مثال مثال هاي الشمس غرابت الشمس طالعت ناطرها الطلوع خير من الغلو اذا لاحظ اين هنا لا نقول هذا فاعل هذا خطا نقول مبتدا ولهذا لهذا لم اوافقك على ان الفاعل تقدم على فعله لا يجوز ان نقول هذا لاننا قررنا هذا في المساله الاولى او الثانيه لا يجوز ان نقول ان الفاعل تقدم على فعله ابدا هذا, فا... هذا مبتدا الفاعل دائما يأتي بعد الفعل لكل فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضامير مستتر لا بد أن يكون هنا فاعل بعد الفعل هنا طالع فعل ماضي من عفتها أين الفاعل؟ نقول ضامير مستتر مستتر لاحظ جيدا ضامير مستتر تقديره هي لا نقول هو إذا كان هو معناه لا يعنيش هذه المساله ليس عندنا هذه مسألة تقديره هي هذه هي تعود على من؟ على الشمس شو اسميه منش الآن هل هي حقيقية إذا ومجاز تاني أو نقول هند قامت هنا الفاعل ماذا ضمير مستتر تقديره هي يعود على من على هند حقيقية تأنيث مجاز اسميه منش لا يهمنا لماذا العبرة أن الضمير مستتر تقديره هي يعود على مؤنث يعود على مؤنث أي كان هذا المؤنث فهاتان الحالتان يجب فيهما تأنيث الفعل أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين فعله وأن يكون الفاعل ضميرا مستثيرا عائدا على مؤنث ما عدا هاتين الحالتين يجوز فيهما ماذا؟ الوجهان إلا طبعا حكم جمع المؤنث سالم جمع المذكر سالم الحكم حكم ماذا؟ حكم المفرد والله أعلى وأعلم نكتب بهذا هذا القدر هل أسمع لم اسمع له لم اراه ان يكون ضميرا متصلا والواجب متصرنا. ان يكون ضميرا متصلا كقولك الشمس طلعت هنا ان نقول ضميرا مستترا مستترا خطا مطبوعي فقط لا اظنها لا اظنها